وكذلك أُحِينَا إلَيكَ قُرآنًا عربيا لِتُنذِرَ أُمَّ القرى لِتُنذِرَ أُمَّ وتنذر يوم وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا فريق وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فِي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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب آضر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجاً.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 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتми إليه من يشاء الله إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بَيْنَهُمْ بينهم ولولا كلمة مِنْ من ربك أَجَلٍ أجل مسمى بَيْنَهُمْ بينهم وإن الذين الْكِتَابَ الكذابا بعدهم لفي شك من موريب فلذلك فادعو واستقم كما أُمِرْتَ ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ وقل آمَنْتُ بما أَنْزَلَ الله من كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بينكم الله ربنا وربكم لنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعمالكم لا حجت بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه النصير والذين يحاجون في الله من بعد ما له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضبوا ولهم عذاب شديد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 أم يطرون أفواه على الله كذباً فإيش إلا يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته بِكَلِمَاتِهِ عليم بذات الصدور وهو الذي الَّذِي التودد عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضلك والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق عباده لبقو في الأرض ولن ينزل بقدر ما يشاء.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 أو يُوبِقهن بما كسبوا ويعفُ عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوبيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون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 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبرون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر إن ذلك لمن عزم الكمور ومن يغلل الله فما له من ولي من بعده لَمَّا الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد سبيل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 يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا, أو يرسل رسولا فلوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا